من كتاب من الله عزيز حكيم إن أنزنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله مخصلا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين استخلفوا من دونه أولياء أما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ف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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتصر الشمس والقمر كل يجري لأجل مزمن ألا هو العزيز الغفار.